وقاتلوا وقتلوا لاكفرا انهم سيئات اتيم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها النهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأوهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار طالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبرار وإن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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون